117. فاقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم 118. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان 119. وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم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 شك مستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا ولف بل الله بكفرهم فقل ما يؤمنون